يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله, ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد روى الخطيب بإسناده إلى عطاء رحمه الله تعالى أن فتى كان يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها وتجيبه فجاء إليها ذات يوم ليسألها فقالت له يا ابن أخي هل عملت بما حدثتك؟ قال لا والله يا أمة قالت فعلى ما تستكثر من حجج الله علينا وعليك فعلى ما تستكثر من حجج الله علينا وعليك هل السالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى كل هذا الكم الهائل من الكلام والمواعظ والأخبار والقراءات والكتابات هل السالك في طريقه إلى الله عز وجل يحتاج إلى هذا الكم الهائل الذي نسمعه صباح مساء أم أن الأمر مرده إلى شيء واحد وهو الصدق إذا كان الإنسان صادقاً وفق واذا بعد الصدق عن الانسان فلا سبيل الى التوفيق ولا حول ولا قوه الا بالله قالت يا ابن اخي هل عملت بما حدثتك قال لا والله يا امه قالت فعلام تستكثر من حجج الله علينا وعلي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة الكرام يكثرون من كلامهم بقدر ما كان في مواعظهم من الصدق ما نفع الله عز وجل به كانت كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معدودات من نحو قوله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا ووعز قومه قال تعلمون والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تقومون وانها الجنه ابدا او النار ابدا انقذوا انفسكم من النار ذهبت الكلمه كل مذهب في قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما زال ذلك دابهم ينزل قول الله سبحانه وتعالى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 ينزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فيوافي نساء المسلمين صلاة الفجر الأول بعد نزول الآيات يوافين صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفنا لا يرى عليهن إلا السواد كأنهن الغربان كما جاء في الروايات هكذا كان داب القوم كما وصفهم الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون في غمرة المحن وفي شدة الفتن تأتي هداية الله عز وجل إلى العبد فيستقيم ذلك فضل الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ويبدأ الرجل قطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل من حوله من إخوانه وأعوانه وخاصته يبذلون ما يستطيعون عسى أن يكون هذا الضيف الجديد على هذه الدعوة المباركة عسى أن يكون يمنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعساه أن يسدد الفراغات وعساه أن يقوم بالكفايات في ميادين العلم والعمل والدعوة والجهاد ومع هذه الامنيات الكثيرة لا نفاجأ غالبا الا الا بالفشل الزريع لا نفاجأ غالبا الا بضعف الهمم لا نفاجأ غالبا الا بالاتكالية لا نفاجأ غالبا الا بالبطالة لا نفاجأ غالبا الا بمن يأخذ ولا يعطي ويستهلك ولا ينتج ولا يريد أن يكون رجلا كما كان الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما زلت أسمع أن العجز آفتنا نحن الدعاة وأتباع النبيين لكن ما أنتم ما العجز آفتكم بل أنتم العجز كل العجز يأتينا عجب عمر رضي الله عنه من جلد الفاجر وعجز المؤمن هذا الاخفاق الذي نراه في كثير من السائرين الى الله سبحانه وتعالى مع كل اسف انما نراه في مشاريع الاخره ولا تكاد ترى في عامه مشاريع الدنيا الا اجتهادا عجيبا وقد سمعت منذ ايام نتيجه الثانويه العامه واعداد الناجحين واعداد المتفوقين ومئات الآلاف ممن جاوزوا التسعين وممن شارفوا على المئة وممن زادوا على المئة في المئة وكنا نعد أصحاب التجارات أصحاب الملايين من التجار وقد أصبحنا نعد أصحاب المليارات وقد عجزنا بعد ذلك عن عدهم وكنا نلاحظ أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع الناجحين والآن لا يمكن أن يحصل هؤلاء عدد فأين من هؤلاء أصحاب الدعوه أين العلماء العاملون والدعاه الصادقون إنها أزمة أمة إنها عثرة جيل ليس العيب في ديننا ولا العيب في زماننا وإنما الزمان محل لأعمال بني آدم نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا كان السلف تكفيهم الكلمة الواحدة كما قد رايت وسمعت حدث سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه قال لما بلغت خمس عشرة سنة قال لأبي يا بني لقد ذهبت عنك شرائع الصبا فاتبع الخير تكن من أهله قال فجعلت وصية أبي إماما أميل إليها ولا أميل عنها كلمة أو كلمات إن كانت لكافية ليقطع الرجل منازل الطريق إلى الله عز وجل حتى يصل إلى الجنة لكننا اعتدنا كثرة الكلام وكثرة الحديث أسمع جعجعة ولا أراطحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد نالوا ما نالوه بالصدق وأما التابعون لهم بإحسان فهكذا كان الصدق قائدهم وامامهم واما اصحاب الازمات من امثالنا فان سر هذه الازمه هو نفس السر انه الصدق الصدق الذي يجعل الرجل ياخذ الامر بجد وقوه واخبات يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا فالصادق يوفق ومعنى هذا ان غير الصادق لا يوفق ولهذا جعل الله تعالى عدم الصدق عنوانا لليهود وجعله عنوانا للمنافقين ولم يجعله يوما عنوانا للمؤمنين ابدا انظر في شان يهود وما حكه الله تعالى عنهم لما قال الله تعالى لهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك وقال لهم مرة خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم هكذا كان شأن اليهود من عدم الصدق ولهذا لعنهم الله عز وجل وغضب عليهم وجعلهم عنوان الخيبة والخسران وأبناء عمومتهم من المسلمين الذين يتظاهرون بالاسلام وانما هم من المنافقين في الدرك الاسفل من النار هكذا كان شانهم على طول الطريق ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لماذا كره الله بعاثهم ليس هذا شان الله سبحانه وتعالى انما شان الله تعالى كما ذكر ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد والله يدعو الى دار السلام يريد الله ليبين لكم ويهديكم هذا شان الله سبحانه وتعالى فلماذا مع هؤلاء كرها بعاسهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الجواب انهم لم يكونوا صادقين ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده لكنهم لم يريدوا الخروج في الحقيقه وان خرجوا ولم يعدوا العدة في الحقيقة وإن تظاهروا وتبجحوا ومن هنا كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقد يجمع الله تعالى بين الطائفتين من أهل الكذب وعدم الصدق في الآية الواحدة وهذا عجب من العجب والطيور على أشكالها تقع يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا وهؤلاء هم اليهود جمعهم الله عز وجل في ايه واحده وعز رسوله صلى الله عليه واله وسلم وقال له ليس على هؤلاء انبغي ان تحزن فلا تاس على القوم الفاسقين هؤلاء ليسوا اهلا لأن يدخلوا هذا الدين لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا هوا وفتن واهواء يقولون ان وتيتم هذا فخذوه ان وافق اهواءكم وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم مره اخرى لم يرد الله ان يطهر قلوبهم بل اراد فتنتهم وهذا ليس بالشان الذي عهدناه من ربنا سبحانه وتعالى فلماذا لم يرد أن يطهر قلوبهم ولماذا أراد فتنتهم إن ذلك لأنهم غير صادقين فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم شأن الله تعالى مع كل صادق إن أنه يعينه ويوفقه ويأخذ بيده ويزيح عنه العوائق والعلائق ويعيذه من شرور العوائد ويأخذ بيده وبناصيته ويسبب له الأسباب إذا أرادك الله سبحانه وتعالى أعانك ووفقك لكن هؤلاء الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما ذلك ثمرة عدم صدقهم مع الله سبحانه وتعالى فالصادق يوفق وغير الصادق لا يتصور منه التوفيق وما زال الناس على هذا إذا لم يكن الرجل صادقا رأيت الخيبة كل الخيبة في أدائه وفي طريقه وفي خاتمته والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمه منه وفضل وبعض المسلمين إذا, بعض المسلمين إذا سمع هذا يظن أنه لا يتصور عدم الصدق إلا من اليهود ولا يتصور عدم الصدق إلا من المنافقين أما نحن فنحن من المؤمنين والحمد لله ونسي أن الناس في زمان الفتن في طبيعة هذه الدار دار الانكاد لا بد أن يكون منهم هذا وهذا ولتستبين سبيل المجرمين وليمحص الله عباده المؤمنين ولهذا ما زال الناس يختبرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتبون ولا هم يذكرون حتى في أتباع الأنبياء يحدث هذا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين مقدمة لو سمعها حجر لتدهده ثم بعد هذا يأتيهم أمر الله بعد هذا الثناء وبعد هذا التعزيز والتدعيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فكيف كان شأنهم وقد كانوا في بعض الآثار نحو من ثمانين ألفا خرجوا للتو مع مصر من مصر مع نبيهم وهؤلاء صفوه القوم وخاصتهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون هذا عنوان عدم الصدق وما اقل الصادقين قال رجلان من الذين, قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين رجلان من جملته من عرض هذا الجيش الكبير ومع هذا لم يرعوي هذا الجمع الكبير لهذه الموعظة كما لم يرعوي لوصية نبيه ونصيحته كما لو لم يرعوي لفرض الله سبحانه وتعالى كتب التي كتب الله لكم لم يرعوا لهذا كله قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها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 ووقف موسى يستشعر الفقر إلى ربه سبحانه وتعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين في البخاري أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر كانوا يتحدثون أنهم على عدد أصحاب طالوت معنى هذا أنه ما بقي مع طالوت في القصة المعروفة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك بعد هذا أمرهم طالوت كما في الآيات إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا عامتهم كذبوا الله تعالى وشربوا من النهر ولم يبق إلا القليل ثم هذا القليل الذي مضى مع طالوت لقتال جالوت فلما فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده حتى هؤلاء القليل عجزوا وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله وهؤلاء قليل من قليل من قليل هؤلاء هم الذين أخبر الصحابة أنهم كانوا يتحدثون أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين قاتلوا جالوت فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء من ثمانين ألفا ما بقي إلا ثلاثمائة وبضعة عشر نفرا على عدة أصحاب بدر وهكذا الصادقون قليل من قليل لا في أمة بعينها بل هذا شأن كل الأمم وحتى في أمتنا حتى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وبأبيه وامي ما كان أشرفه وأعزه وما كان أصدق وجهه فديناه بأرواحنا ودمائنا ومع هذا وقع له مثل ذلك يوم أحد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول يدعوكم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله والناس يجرون في كل حدب وصو ولم يبق خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الساعات يوم أحد إلا نحو ثلاثين رجلا بل في بعض لحظاته لم يبق حوله إلا نحو سبعة من الأنصار والمشركون يأخذونه واحدا بعد واحد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت كالطود الشامخ بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ما أشد لحظات الفتن وما أحلك لحظات البلاء ويتكرر هذا يوم حنين على نحو أوسع إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا نظر بعض السلف إلى هذه الكسرة فقال لن نغلب اليوم من قلة وقد كان نحو من اثنى عشر ألفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مد البصر في كل حدب وناحية وصوب وما هو إلا أن استقبلتهم هوازن مع أول كمين بالنبال وإذ بهم يجرون وينصرفون عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهنا يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا مرة أخرى وينزل عن بغلته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فتنة وأي فتنة فتنة للمؤمنين فكيف بها للكافرين ايذال من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايذال للكافرين اتكون الدائره للكافرين على المؤمنين وقد اظهر الله عز وجل دينه واعز نبيه لا والله لا يكون هذا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو امام الصادقين نزل عن بغلته وجعل يدعو ويصرخ في الناس انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب والناس ما يزالون منصرفين قال يا عباس ادعو أصحاب الشجرة ادعو أصحاب الشجرة ادعوا الأنصار دع هذا الركام من 12 ألفا وادعو قوما لا يتجاوزون بضع مئات فجعل العباس وهو جهوري الصوت. يا أصحاب السمرة يا أصحاب الشجرة يا للأنصار فجعلوا يقولون لبيك لبي وإذا أراد أحد من يوي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعجز من كسرة, الصفوف من كسرة الصفوف النافرة الفاره فلا يضطر إلا أن يترك بغلته أو ناقته ويترك درعه وينزل بسيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم يومها إلا نحو مئة رجل مئة رجل يستقبلون بصدقهم آلاف المقاتلين من هواز وغيرها فتكون لهم العاقبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين هكذا شأن الدعوات تبتلى وتمر بها لحظات حالكات حتى لا يقول بعض من لا يفطن ولا يحسن اين هؤلاء واين الدين واين النصر واين الظفر واين الوحي واين الكتاب واين الدعاه واين المجاهدون لكنه سرعان ما تتبدل هذه الحال ولا بد وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين تعالوا بنا نطوي صحيفة ما مضى ونستقبل الأيام بالبشر والفأل تعالوا بنا نطوي صحيفة ما مضى ونستقبل الأيام بالبشر والفأل فنحن بنو الإسلام والله ربنا وقدوتنا المختار قوموا لنستعلي فاين تذهبون قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض ليس لنا والله الا هذا قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض ليس امامكم والله الا هذا الطريق هل عرفتم طريقا غيره موصلا الى الله سبحانه وتعالى لا نعرف الا هذا الطريق فقوموا الى جنه عرضها السماوات والارض وانظروا رحمكم الله كيف يراجع أحدنا دينه وكيف يراجع أحدنا إيمانه وكيف يراجع أحدنا توبته وكيف يمضي يقطع مراحل الطريق بقلبه قبل بدنه إلى الله سبحانه وتعالى وليعلم أنه لا يلزم أن الرجل يولد صادقا والله أخرجكم من بطن امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون إنما الصدق منة من الله سبحانه وتعالى ويحتاج من العبد إلى أن يجتهد في تحصيله بقدر ما يستطيع فإذا علم الله عز وجل فيك خبيئة سر قد لا تعرفها من نفسك وقد لا يراها الناس منك لكن علمها الله سبحانه وتعالى فأبشر فإن الله سبحانه وتعالى يوشك أن يهديك وأن يردك إلى الطريق مهما كان العبد ممعنا في الغواية حتى لو صار اماما من أهل الضلال قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لا عليك بما مضى ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها قد يكون الرجل موعنا في الظلم وموعنا في الكذب لكنه بخبيئة سر يعلمها الله عز وجل منه يغير الله عز وجل حاله هذا قاتل المئه أرأيته وهو يقتل أول ضحية والثلاثين والخمسين والسبعين والتسعين أترى فيه خيرا لا يظهر من هذا خير وأي خير في رجل قتل مئة نفس هذا الذي نراه وهذا الذي يعرفه من نفسه لكن الله سبحانه وتعالى رحمه بخبيئة سر كانت في قلبه فحرك التوبة في الوقت المناسب المطلوب فسال هل لو من توبة حتى دل على عالم قال ومن يحل بينك وبين التوبة لكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم وخرج هذا الرجل وكان من علامة صدقه أن ترك الوطن والأهل والأولاد والأموال والضيعات ترك كل شيء وخرج لربه سبحانه وتعالى وهذا من علامات الصد فلقي الله عز وجل على أحب ما يكون وغفر الله له كما في الحديث هذه امرأة زانية اتراها وهي تزني وقد مكنت عرضها ونفسها من رجل لا يحل لها أن تفعل ذلك معه أترا فيها مسحة من الإيمان لا والله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لكننا وإن كنا نكره فعلها وصنيعها فإن الله سبحانه وتعالى علم فيها خبيئة سر هي التي صعدت بها إلى هذا المجد والشرف جاءت المرأة وقالت يا رسول الله طهرني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبي حتى تضعيه اذهبي حتى تفطميه ومر قريب من ثلاث سنوات وهاجس التوبة لا يتغير وهاجس التوبة لا يتردد حتى جئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحفرت الحفرة والمرأة تعلم أن التطهر من هذا هو أشنع وأبشع عقوبته إنه الضرب حتى الموت والرجم بالحجارة لكنها تصبر على هذا كله من هنا لما قال بعض الناس وهو يرجمها وقد انفجر الدم منها إلى وجهه فتأزى بوقوع الدم على وجهه فسبها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم هكذا شان الصادقين وقد ياتي الصدق في الاخر ان فاتك الصدق في الاول بل من بركه الصدق انه اذا عظم قد ينتشر من الفرد الى الجماعه وقد يكون من بركه الصدق ان تكون الامه كلها والجماعه كلها على صدق يتحدث به التاريخ هؤلاء سحره فرعون من اكثر اهل من اكثر اهل الارض لما وعدهم موسى موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا جاء السحره متبجحين بالاتهم وادواتهم واسبابهم وكفرهم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون اي كفر هذا حتى القى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فكان الله تعالى علم في قلوب هذا الجمع من خبيئة السر ما تغير حاله سريعا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب, موس رب موسى وهارون وتكون الدلائل التي يختبر بها صدق الإنسان قال فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جزوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى إنه تهديد ووعيد فماذا كان صدقهم قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى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 هكذا كان شأن الصادقين قد يبرز الصدق إلى أن يؤثر في الجماعة كلها عامة السحرة لم يتخلف منهم أحد بل في حديث غلام أصحاب الأخدون وقومه كانوا من الكافرين لما صبر على دين الله عز وجل وجعله الله تعالى بركة لأمته وأخذ الملك السهم من كنانه الغلام وقال بسم الله رب الغلام غافل لا يريد إلا أن يقتل الغلام لما رأى الناس هذا دخلوا في الدين وقالوا آمنا برب الغلام وكانه كانت في قلوبهم من خابئه السر ما اراد الله تعالى ان يرفعهم لكن لا بد من الابتلاء والتمحيص ولا بد من الاختبار فشقت الاخاديد واوقدت النار والقي هؤلاء جميعا امه كامله بلده كامله يلقون في النار زرافات ووحدانا فلا يردهم ذلك عن دينهم انما ترددت فيهم امراه واحده لاجل صبي تحمله في صدرها اشفقت على ولدها فانطق الله الصبي وقال يا امه اصبري فانك على الحق فالصدق يا عباد الله اذا لزم العبد فانه مفتاح السعاده وانه بدايه الطريق وانه علامه نصر الدعوات فالزموا الصدق رحمكم الله واذا فاتكم يوما من الايام فدونكم بقيه العمر اجتهدوا في تحقيقه فإنه لا نجاة إلا به وكيف يحصل الإنسان الصدق إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لكن يعينه على هذا يعينه على هذا حسن القصد فإن الصادق في قصده يوفق ويعينه على هذا صدق العزم فإن صاحب العزم كذلك يوفق يعينه على هذا الفقر استشعار الفقر أن ترى نفسك فقيرا لست بشيء وما منك شيء وما لك شيء وأن تكفر بكل أدواتك وملكاتك وأشيائك وأن يكون شانك كما, شأن كما كان شان الكبراء كشيخ الإسلام رحمه الله الذي كان ينشد أنا الفقير إلى رب البريات أنا المثيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي إلى أن يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي يعينك على هذا كذلك حسن الظن بالله عز وجل فلا تظن بربك غير خير فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده وهل تظن أن الله سبحانه وتعالى يعذبك هل تظن أن الله عز وجل يخذلك هل تظن أن الله عز وجل يردك وانت الراغب فيه والصادق في طلبه والساعي إلى مرضاته لا والله لا يكون هذا من ربنا سبحانه وتعالى ولا يهلك على الله إلا هالك فإذا صدقت فأحسن بربك ظلن تفتح لك السماوات بابوابها وقل يا إلهي كفرت بحولي ولزت بحولك مستنزها هكذا يكون يا عباد الله يعينك على هذا أيضا صحبة الصادقين إنما يلتمس الصدق من صحبة الصادقين فالذي يصاحب الصادقين الطبع يسرق لا بد أن يتأثر بصدقهم وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على صحبة الصالحين والصادقين يعينك على هذا كذلك إنزال الحاجة بالله وإدمان الدعاء اسأل الله سبحانه وتعالى الذي عصمك من السجود لصنم وسبقت رحمته لك حتى جعلك مسلما ناطقا بالتوحيد سأله أن, يست أن يستعملك في طاعته وأن يرزقك من الصدق صدق القصد وصدق العزم ما تلقاه وهو عنك راض هذا يا عباد الله ما ينبغي أن تنفق فيه الأوقات ما ينبغي هذا ما ينبغي أن تسكب لأجله العبرات هذا ما ينبغي أن يكون موطن الجهاد في تحصيل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اهدنا بنورك إليك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا واعملنا بإحسانك يا كريم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اهت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة